اللهم اجعل القبور بعد فراق الدنيا خيرا منازلنا وافسح بها ضيق ملاحدنا اللهم وارحم يوم العرض عليك جل مقامنا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 اللهم زينا بزينة الإيمان اللهم أضلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك